موسوعه النابلسي أ ن ع م ر ا للعلوم م و ي الاسلاميه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 واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء ا ل آ خ ر ه فاولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 م و س و ت ه ا م ن ا ب ل س ي للعلوم يسمعون ومن ا آياته ومن آياته يريكم ل ا س ل من ا ل س م ا ء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 فمن ََ يهدي َِْ من َ أ َ ض َ ل َ الله َُّ وما ََ لهم َُ من ناصرين ََِِ ف َ أ َ ق ِ م ْ وجهك َََ للدين ِِِّ حنيفا ًَِ فطره ََ الله َّ التي َِّ فطر َََ الناس ََ عليها ََْ لا َ تبديل ََِْ لخلق َِِْ الله َِّ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 ك ل حزب ب م ا ل د ي ه م ف ر ح و ن النابلسي